وقال حدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقول ما بين الركن والباب الملتم. ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول ما بين الركن والإش والباب أي ركن وأي باب حتى توارت بالحجاب يعني إيش الشمس بين الركن والباب إحنا في باب الإش الآن نحن في بحث الحد يعني بين الركن الذي فيه الحجر الأسود وبين الباب أي باب الكعبة كم بين الباب وبين الركن لا يزيد عن متر واحد ولا لا ما بين حافة باب الكعبة وبين الركن ما يسعى حوالي تقريبا متر يقول ابن عباس هذا المكان هو الملتزم ولماذا يأتي مالك بهذا عن ابن عباس لأنه جاء عنه أي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه بعد ان طاف بالبيت في حجته جاء وصل الركعتين قبل ان يخرج الى السعي الى الصفا جاء الى البيت والتزم البيت ومد ولصق انصق صدره بالبيت واطال الدعاء والذكر فاذا به تدمع عينه فيقول عمر اتبكي هنا يا رسول الله فيقول يا عمر ها هنا تسكب العبرات وهذا المكان اذا لم يسكب العبد عبرات ندمه اذا لم يسكب العبد عبرات رجائه في هذا المكان فاين يسكبها اذا لم يعظم الرجاء في جانب الله عند اعتاب بيته فاين يعظم رجاؤه اذا لم يكن العبد شديد الاخبات الى الله في هذا المكان فأين يكون فابن عباس رضي الله تعالى عنه يبين لنا ان هذا المكان دون ذاك مع ان كله بيت الله وكله له شرفه وكما يقول معاوي ليس في البيت شيء مهجور ولكن التزام من رسول الله التزم الركنين قبل الحجر ألسق صدره بهذا المكان فهل نفعل ذلك في غير هذا المكان أم لا الجمهور يقولون لا لا يلصق الصدر وترفع الايدي وتبسط الاكف كما جاء عن السلف الا في هذا المكان وبحسب ظروف الانسان قد تكون هناك شده زحام فلا ينبغي ان يكون انانيا او يستاثر بذلك وبعضهم يقول لا ما علي من غيري هذه فرصة انتهزها كما كان يقول ابن عمر دعا لو او باليمن وكان يزاحم على هذا المكان وعلى الحجر والرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عمر بن الخطاب لا تؤذين أحدا على الحجر إن وجدت فرجة فاستلم وإلا فأشر وامضي فكذلك إن وجدت فرصة تلصق ظهرك وترفع يديك وتبسط كفيك وتدعو الله بما شئت بما في هذا المكان فلكذلك إن لم تجد إلا أن تضع كفك مبسوطة على الجدار فلكذلك إن لم تجد لا هذا ولا ذاك وقفت بقدر المستطاع قريبا من هذا المكان ورفعت يديك إلى الله وسألت حاجتك وبالله تعالى التوفيق